ا ل ح م د لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم ا ل ت س ي ر الحمد لله الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أ م ا بعد هذه ط ر ي ق ة ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم في تلقي ا ل ق ر آ ن وفي حفظ ا ل ق ر آ ن فكانوا يحفظون العشر آ ي ا ت بالعشر آ ي ا ت فلا يجاوز ا ل أ و ل ى حتى يتعلموا معناها ويعملوا بها لا يجاوزوها إ ل ى ا ل ث ا ن ي ة إ ل ى العشر ا ل ث ا ن ي ة حتى يتعلموها ويعملوا بها ولذلك تعلموا العلم والعمل سواء فكان الرجل منهم إ ذ ا ق ر أ ا ل ب ق ر ة و ا ل عمران جل يعني عظمى في ع ي ن ن ا واثر أ ن س هذا رواه أ ب و داود الطيارسه وصححه ا بن حبان في ص ح ي ح واقام ابن عمر على حفظ البقره ع د ة سنين وهذا رواه ا ل إ م ا م مالك في موطئه بلاغا ع ابن عمر رضي الله عنه قيل ثمان سنين ذكره مالك يعني بلاغا في موطئه وكون عبد الله بن عمر يبقي في ا ل ب ق ر ة ثمان سنين يدل على أنه تعلم أحكامها وعمل أنه أحكامها بها وهذا المنهج هو المنهج المبارك في تلقي ا ل ق ر آ ن منهج ا ل ص ح ا ب ة والسلف الصالح رضي الله عنهم في تلقي كلام الله سبحانه وتعالى و أ م ا اليوم ف إ ن ك قد تجد الرجل يحفظ ا ل ق ر آ ن بالقراءه العشر وهو في واد والعلم في واد آ خ ر من ج ه ة العمل والسلوك سلوكه غير عمله تماما و أ خ ل ا ق ه غير علمه تماما وهذا غلط ولذلك هذا قد يسيء للعلم ويزهد الناس في العلم ويصد الناس عن العلم و أ م ا ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم فكانوا يتعلمون القليل القليل ولا يجاوز هذا القليل إ ل ا إ ذ ا عملوا به فيتعلموا غيره فتعلموا العلم والعمل سواء وهل هذا يتنافى مع قول العلماء أ ن الصبي في الصغر يحفظ ولو لم يفهم لا لا يتنافى هذا في المكلفين البالغين يتعلم العشر آ ي ا ت بالعشر آ ي ا ت ويعملوا بها و أ م ا في الصغار الصبيان دون سن البلوغ ف إ ن ه م يجوز لهم أ ن يحفظوا ا ل ق ر آ ن ج م ل ة وان لم يفهموا معانيه ويعملوا به ل أ ن ه م غير مكلفين و ل أ ن الحفظ في الصغر سهل بخلاف الحفظ في الكبر ف إ ن ه ربما يكون شاقا لانشغال الذهن أو كثرة المشاغل او لضعف العقل اذا كبر السن او ما شابه ذلك من الاسباب ولذلك هذا لا يتنافى ما جرى عليه عمل المسلمين اليوم من تحفيظ الابناء الصغار كتاب الله سبحانه وتعالى نعم قال المصلي رحمه الله تعالى وذلك ان الله تعالى قال كتاب ن ا انزلناه اليه مبارك ليتبرك لا ي ا نعم صيغه م ب ا ل غ ة على وزن مفاعل فبركات ا ل ق ر آ ن لا تحصى نعم وقال تعالى افلا يتدبرون ا ل ق ر آ ن وهذا على سبيل الانكار افلا يتدبرون ا ل ق ر آ ن ام على قلوب اقفالها افلا يتدبرون ا ل ق ر آ ن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا فتدبر ا ل ق ر آ ن أ م ر مطلوب والله جل وعلا قال أ ل م ي أ ن للذين آ م ن و ا أ ن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أ و ت و ا الكتاب من قبل فطال عليهم ا ل أ م د فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ت د ر ج يحفظ ا ل ق ر آ ن و أ خ ل ا ق ه س ي ئ ة وعبادته ض ع ي ف ة وتنسكه وتعبده ضعيف أ و عقيدته خ ر ب ة ليس على ع ق ي د ة ال ا ل س ن ة وهذا تجده في من على وجه الخصوص من الفرق الضاله الخوارج فالنبي عليه السلام كما في ا ل ص ي ح ي ن من حديث أ ب ي سعيد الخدري رضي الله عنه لما جيء ب ذ ه ي ب ة من اليمن وقسم بين أ ر ب ع ة من أ ص ح ا ب ه قام رجل غائر العينين كث ا ل ل ح ي ة وقال اعدل يا محمد فقال ويحك في ر و ا ي ة ويلك ومن ي ع د ل إ ذ ا لم اعلم ثم التفت الى فقال عمر وكان في القوم عمر من كبار ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم جميعا فقال يا رسول الله دعني ل أ ق ط ع عنقه قال دعه لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه لذلك قد يجرك اهل البدع للمهاترات فاياك والتشابك معهم حتى لانهم في ه ي ئ ة اهل السنه حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه فقال ثم التفت النبي إ ل ى أ ص ح ا ب ه محذرا هؤلاء مع أ ن ه م كانوا غ ا ي ة في التعبد والتنك والتنسك حتى أ ن عمر من كبار ا ل ص ح ا ب ة لا تحتقر عبادته بجوار ع ب ا د ة هذا ذي الخويسر التميمي حرقوس بن زهير فقال النبي عليه السلام يخرج من ضئ ذي هذا قيل من نسله وقيل من شبهه وهو ا ل أ ظ ه ر اناس يقراون ا ل ق ر آ ن لا يجاوز تراقيهم يحقر احدكم صلاته بجانب صلاته لانه مغايه في التعبد ولكن على غير السنه والهدي والسبيل ولذلك يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه لانهم تنطعوا وتشددوا ولم يسلكوا الوسطيه التي دعا اليها النبي عليه السلام ودعا اليها كتاب ربنا في قوله جل وعلا وكذلك جعلناكم امه ّ وسطا وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم معلقا م ج ز و م به في صحيحه قال عليه السلام بعثت ب ا ل ح ن ي ف ي ة السمحه فلما تنطعوا ولم يلتزموا هدي الرسول عليه الصلاه والسلام هلكوا يمرقون من ا ل إ س ل ا م كما يمرق السهم من الرميه لئن أ د ر ك ت ه م لاقتلنهم لا قتل عاد وفي ر و ا ي ة ثمود يعني شرد ق ت ل وفي روايه عند مسلم في صحيحه وبه استشهد ا ل إ م ا م أ ح م د و س م ا ح ل شيخ ا ل ع ل م ة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله على كفر الخوارج وهي يمرقون من ا ل إ س ل ا م ثم لا يعودون إ ل ي ه وبه استشهد ا ل إ م ا م أ ح م د في روايه عنه و س م ا ح ل شيخ بن باز رحمه الله على أ ن الخوارج كفار يمرقون من ا ل إ س ل ا م ثم لا يعودون إ ل ي ه وهذا اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله ومات عليه و إ ن كان الصواب و ا ل أ ظ ه ر هو خلاف كلام الشيخ رحمه الله ولما جاء شيخ ن عبدالله الرجحي حافظه الله أستاذ العقيدة في جماعة الإمام محمد السعود رحمه الله قال وهذا القول رحمه محمد في وهذا وقد قال سماحه الوالد شيخنا عبد العزيز عبد الله بن باز أ ن الخوارج كفار و س ت ش ه د ب ر و ا ت مسلم و إ ن كان الصواب خلاف كلام شيخنا وهو قول علي بن أ ب ي طالب وجمهور ا ل ص ح ا ب ة أ ن ه م ليسوا كفار ل أ ن عليا سئل عنهم اكفار هم قال من الكفر فروا وانظر إلى الأدب في ترجيح خلاف قول قولي الأدب خلاف الأدب عبدالله ترجيح الرجعي إلى في شيخك شيخ وهذا اختيار س م ا ح ة الوالد شيخنا عبد الله ع بن باز رحمه الله و إ ن كان الصواب خلاف كلام ي شيخنا أ د ب وكيف لا يكون مؤدبا و قد تربى في م د ر س ة ابن باز هذا هو ا ل أ د ب في العلم والاحترام في العلم نعم نعم لكي يفهم الإنسان القرآن يفهم إذا لكي ويتدبر ا ل ق ر آ ن التدبر المطلوب وليس التدبر التدب الظاهر ي فقط بدون خشوع القلب لا بد أ ن يكون فاهما لمعاني ا ل ق ر آ ن ولا كيف يخشى ا ل إ ن س ا ن ويبكي ا ل إ ن س ا ن هو لا يفهم معنى ا ل آ ي ة ولذلك ربما ترى بعض الائمه في الصلوات ممن يفهم ا ل ق ر آ ن تجده يبكي حتى في س و ر ة ا ل ف ا ت ح أ ل ي س كذلك、آه. ربما لا يستطيع ي ع ن يكمل أن ي س و ر ة الفاتحه الا بالصعوبه ل أ ن ه يفهم ماذا يقرا و لا ل أ ن ه يوجد فهم لمعانيه فلا ينكر أ ن يخشى الانسان وتدبر ا ل ق ر آ ن إ ل ا إ ذ ا فهم معنى ا ل ق ر آ ن و أ ن له أ ن يخشى هو لم يفهم المعنى يبدو الطريق إ ل ى الخشوع عند ت ل ا و ة كتاب الله جنه وعلا ودمع العين و ر ق ة القلب هو التفسير وفهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى نعم ك ذ ل ك قال ت ع ل ى انا ن ز ل ن ا ه ق ر ا ن عربيا ل ع م ت ع ق ل و واعقل كذلك و ض ر منك ع ل ي نعم قال ابن القيم رحمه الله كما في المدارج في منزله التذكر قال ا ل ت أ م ل في ا ل ق ر آ ن تحديق ناظر القلب تحديق ناظر القلب إ ل ى معاني وجمع الفكر على تدبره وتعقله نعم تحديق ناظر القلب إ ل ى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله نعم قال رحمه الله تعالى ومن ا ع ل و م ان كل كلام ف ا ل م ص و ر به اهل ع ا ي دون مجرد انفاضه فالقران موت بيدك وايضا ف ا ع ت ب ع ن يقرا افضل ك ت ا ب في ا ج من العلم كالطب والنساء و ل ي س ش ر ع نعم ولذلك في الحديث اصحاب ا ل أ ل ب ا ن رحمه الله في ا ل ص ح ي ح ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قراءه الذي إ ذ ا سمعته علمت أ ن ه يخشى الله هذا أ ف ض ل الناس ت ل ا و ة ل ل ق ر آ ن إ ذ ا سمعت تلاوته علمت أ ن ه يخشى الله سبحانه وتعالى ويخاف نعم نعم ولهذا ت كان انتزاع من الصحابه بتفسير القران قليلا جدا وهو وان ك ا من التابعين أ ك ث ر منهم منهم ا ل ص ح ا ب ة وهو ضئيل ب ا ل ن س ب ة إ ل ى من ت ع د ه م وكلما كان العصر أ ش ر ف كان الاجتماع والاكتئاب والحب والبيان فيه أفضل نعم ومن ا ت ا ب ع ي ن م ا ت ر ق ى ج ن ي عن تفسيره عن الصحابه كما قال ا ل و جارد ب ع ي د ا كلما كان العصر أ ش ر ف يعني وهذا الشرف ي أ ت ي من ج ه ة ماذا ه العلم ا من ج ه ة العلم و ذ ل ك عند البخاري في ا ل صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال إ ن م ا يقبضه بقبض العلماء حتى إ ذ ا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا ف أ ف ت و ا بغير علم فضلوا و أ ض ل و ا والعلماء أ م ن ة ب إ ذ ن الله ل ل أ م ة من الفتن وكذا ا ل أ م م السابقه فعند البخاري في كتاب التفسير في تفسير س و ر ة نوح عند تفسير قول الله جل وعلا و قال و ابن لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواع ولا قال سواع ا تذرن تذرن ونسر ود يغوث ويعوق ونسر قال ابن عباس رضي الله عنهما ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أ س م ا ء رجال صالحين من قوم نوح لما هلكوا يعني ماتوا أ و ح ى الشيطان إ ل ى أ و ل ي ا ئ ه م يعني من يحبونهم أ ن ينصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون أ ن ص ا ب ا ففعلوا ولم تعبد يعني في وجود العلماء فلما هلكوا فلما عفوا ففعلوا ولم تعبد يعني في أ و ل ا ل أ م ر ثم بعد ذلك لما طال عليهم ا ل أ م د والزمن عبدت من دون الله سبحانه وتعالى وعلى ا ل ر غ م أ ن ه كان بين نوح و آ د م عشر قرون يعني أ ل ف س ن ة على التوحيد لا يوجد شرك ك ومع ذلك كان أ و ل سبب ق و ع الشرك في بني آ د م هو الغلو في الصالحين والغلو معناه ا ل ز ي ا د ة ا ل ز ي ا د ة عن الحد المشروع وفي الصالحين ا ل ز ي ا د ة بالمدح عن الحد المشروع نعم عفوا وكذلك الاجتماع و ا ل ر ح م ة و ا ل م و د ة كلما وجد العلم ر أ ي ت رحمه م و د ة وكلما اجتمع الناس على الجهل و ا ل ع ص ب ي ة ا ل ج ا ه ل ي ة كلما وجدت التفرق والتنازع لكن إ ذ ا اجتمعوا على العلم بقوا على هذا الخير أ م ا إ ذ ا جاءت الدنيا وجاءت ا ل أ م و ا ل وجاءت أ ه و ا ء النفوس حينئذ يحصل التنازع والفرق أ م ا طالما أ ن ن ا مجتمعين على العلم سيبقى الاجتماع إذا جاء هوا النفس او جاء المال او جاء يعني التطلعات الى أل الدنيا والعياذ بالله او التعصب لحزب ما او شخص ما او ج م ا ع ة ما تحصل حينئذ ا ل ف ر ق ة ويحصل التناسل نعم قال المصطفي ر ح م الله تعالى قال المشاهد ع ر ض المصحف على ابن عباس فاوقفه ع ن ك يريد اظنه ان تفلت كل ايه منه واساله عنها ولهذا قال التوحيد اذا جاءك التفسير هذا, و... هذا الذي تنشغل به ترى الاخ لسا طالع ما فيش لم ينتهي من كتاب واحد في العلم اريده ليلا ن ه ا ر يقول هذا كافر هذا مبتدع هذا سني هذا بني من انت انت من انت ع ب ر ه عن ايه أ ن ت مازلت طفلا صغيرا في العلم بل لم تدخل في العلم أ ص ل ا حصل العلم واصل ا ودع هذا ل أ ه ل ه من العلماء أ و من طلاب العلم المتقدمين أ م ا أ ن ت ليس لك ذلك و إ ذ ا قلت ذلك إ ن م ا يكون على سبيل النقل وليس ا ل إ ن ش ا ء والتأصيل من نفسك ولذلك أمثال هؤلاء يصيبهم الغرور والعجب أمثال هؤلاء بالنفس يصيبهم من نفسك دون أ ن ي ح ص ل و شيئا من العلم وترى الشاب من هؤلاء منتفشا جدا وهو أ ج ه ل من حمار توماه واجهل من حمار أهله. فهذا غلط و إ ن من ا ع م بيان ا ل حمار ق وبيان أحوال الناس هذا ن عقيدة السنة ولكن هذا له أهله وله ج اهله ل ي ينتكلم في س لكل أحد ذ ا نعم <تصفيق> حسبك يعني كفاك نعم ولماذا يعترف على تفسير ا ل ش ا ف ي و ا ل ب خ ا ي و غ ي م من ا ل ا ل وحق لهم ذلك لا لماذا لما نقول قال مجاهد في التفسير يكون هذا الكلام له وزنه ل أ ن ه عرض ا ل ق ر آ ن على ابن عباس كم مره ا و ق ف عرضه على كل آ ي ه اوقفه عند كل ايه وقيل أ ن ه عرض عليه ثلاثه أو عرضات أ و ع ر ض ا ت يوقفه عند كل آ ي ة رحمه الله مجاهد بن جبر إ م ا م في هذا الباب في التفسير و ا ل آ ن ت قال و ل له ابن عباس قال مجاهد قال ع ك ر م ة قال ط ا و و س قال سعيد بن جبير في آ ي ة المائده لا لا لا سيكون كلامنا عن باث ط ب مجاهد سيكون مجاهد ا ل ا ط ب ق ت ا د سيكون ق ت ا د الكريم سيكون قاعد كريم سيكون سيكون س ي د و ن جبيل بهذه ا ل س ه و ل ة ط ب ناخذ من مين ناخذ من ر أ س ه هو ومن كيسه هو هو لا يفهم شيئا في العلم وهذه من ا ل ج و ر ه ا ل ش د ي د ة على منهج السلف و ل ا ي ا ذ بالله نعم لماذا يكرر عن المجاهد أ ك ث ر من غيره ل أ ن ه عرض ا ل ق ر آ ن على حبر ا ل أ م ة وترجمان ا ل ق ر آ ن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما نعم عليكم السلام عليكم. نعم أن عن صراحة سنة. اين درس التفسير ا ل آ ن ي ا أيها الإخوة في مساجدنا أ ي ن دروس التفسير ا ل آ ن في مساجدنا حتى مساجد ا ل س ن ة مع ا ل أ س ف قل فيها علم التفسير وهذا غلط كبير جدا يقول لك لسه حنقول لما خلص التفسير قد أ ج ل س ع ش ر سنوات وماذا وما ا ل إ ش ك ا ل ولو جلست ع ش ر سنوات تتعلم تفسير كلام الله ما ا ل م ش ك ل ة ليس هناك م ش ك ل ة لو قامت عليك ا ل ق ي ا م ة أ ن ت على خير والحمد لله لست على شر عليكم سمع الله وال والمقصود والمقصود والمقصود ان التابعين تلقوا ت ف س ي ر عن ا ح ب ه م ا ت ل ق و عنهم ع ل السنه وان كانوا ق يتكلمون بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون بعض السنه بالاستنباط والاستدلال لماذا تكلموا بالاستنباط والاستدلال وليس بالنقول احيانا وكثر ذلك في التابعين عن اكثر منه في ا ل ص ح ا ب ة ومن جاء بعد التابعين كثر, منه كثر عنه اكثر مما وقع في ع ا د التابعين لماذا لكثره ا ل أ م و ر ا ل م ح د ث ة يعني حصلت نوازل و أ م و ر نزلت في ا ل أ م ة فاحتاجت إ ل ى استنباط و إ ع م ا ل الفكر والذهن في, في النصوص فيحتاج الى ذلك و أ م ا في عصر ا ل ن ب و ة فكان النبي عليه السلام موجودا وكانوا يرجعون إ ل ي ه في كل ما نزل بهم و ي أ ت ي الوحي أ م اما ب ع د ذ ه ب ع ص ر النبوة وعصر ا ل ص ح ا ب ة وجاء من بعدهم قل العلم وكثر الجهل وانتشرت ا ل أ ه و ا ء والبدعه ة وانتشرت ا ل أ وكلما ا والبدعة ء و بعد الناس عن العلماء وعن طلاب العلم المؤصلين على أ ه ل العلم ف إ ن كلما وقع الاختلاف و ا ل ب د ع ة وتتغير وتتناكر القلوب وفي الصحيح أ ن أ ن س رضي الله عنه لما رجع من مدفن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لحظات دقائق أ ن س دفن النبي عليه السلام ورجع فلقيته ف ا ط م ة قالت يا أ ن س أ ط ا ب ت أ ن ف س ك م أ ن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما هو إ ل ا أ ن حثونا التراب عليه ما هو إ ل ا أ ن حثونا التراب عليه إ ل ا وتناكرنا قلوبنا يعني القلب الذي كان يحمله أ ن س منذ لحظات حيث كان النبي عليه السلام بين أ ظ ه ر ه م ليس هو القلب الذي يحمله أ ن س بعدما رجع من مدفن النبي عليه السلام ف إ ذ ا كان هذا هو حال أ ن س بعد ان رجع من مدفن النبي عليه السلام فكيف حالنا نحن ومع ذلك فالحمد لله طالما أ ن سنته عليه السلام ب ا ق ي ة بين أ ي د ي ن ا فالخير موجود وطالما أ ن اهل العلم موجودون بين أ ي د ي ن ا فالحمد لله ولذلك يهتم ا ل إ ن س ا ن ا ل ف ر ص ة إ ذ اذا وجد العلم إ وجد العلماء فحينما س م ع الشيخ ن باز رحمه الله تمنى ا ل إ ن س ا ن أ ن ه لم يضيع درسا واحدا من دروسه ولو على حساب عمله الدنيوي وهكذا, وهكذا يقل العلم كلما بعد الزمان عن زمان ا ل ن ب و ة كلما قل قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا ي أ ت ي زمان إ ل ا والذي بعده أ ش ر منه هذا على وجه ا ل ج م ل ة ف ا ل إ ن س ا ن يهتم بالفرص ة لا يدري بماذا يعرض له قد هو يكون اليوم غني غدا يصبح ل اليوم ولدين ح فقيرا عند ع د كده ي يحتاج يعمل زيادة ب عشر أولاد اليوم هو ت م فقيرا ر التفرغ غ غدا ومكن من د لا ت ف غ يجتهد خذ من ش ب ب ك لهرمك ومن صحتك لمرضك ومن قوتك لضعفك الانسان يهتب لهذه الفرص و أ ش ر ف ما يهتبلها فيه هو ميراث النبوه ة والعلم الشرعي نعم فالعلماء م يموتون ل ل و ك ا يموتون نترحم على من ا ل آ ن نقول قال الشيخ الباز رحمه الله ومن الشيخ الباز رجل أ ع م ى لما أ ص ا ب ه العمى وعمره اثنتي عشره سنه قالت أ م ه من يقود ولد ا ل المسجد وهي تبكي فكان الناس يتزاحمون على قيادته الى المسجد ما ادعي ل ا لهذا كم من العميان لا أ ح د يصحون ا ل المسجد ما ادعي ل ا لهذا ا ل تزاحم الناس على ابن باز العلم وصدق ان س الله, الله يرفع بهذا القران اقواما ويحط به اخر كما قال الله جل وعلا يرفع الله الذين آ م ن و ا منكم والذين أ و ت و ا العلم درجات نعم ه ذ ا من وضع ا ل ن ش ر نعم اذن ولذلك لكي تنجو ا من البدع والهلاك والضلالات تلزم غرز و ر ث ة ا ل أ ن ب ي ا ء وهم العلماء وهم العلماء وسبق بيان العالم الذي يلزم طريقه لا سيما في النوازل والفتن ومواصفاته وهي ذكرنا ث ل ا ث مواصفات يومئذ وهي حمدي كول انت من ا ل قدام كنت تغير في الدرس ده حسن في ه كنت تغير برضه هلا واحد سامح أ ل ا يتغير كلامه إ ذ ا نزلت ا ل ف ت ن ة و ا ل ن ا ز ل ة عن كلامه قبل ا ل ن ا ز ل ة ف إ ذ ا تغير فليس بعالم راسخ ما دليل ذلك قول ح ذ ي ف ة رضي الله عنه أ ن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف إ ذ ا أ ص ب ح المعروف في ا ل ف ت ن ة منكرا والمنكر ق ب ل ا ل ف ت ن ة يصبح في ا ل ف ت ن ة معروفا حينئذ هذا ا ل ع ل ى التلون والتلاعب بالدين وعدم الرزوخ في العلم كما قال حذيفه ايضا إ ي ا ك والتلون في دين الله ف إ ن دين الله واحد ومن العلامات أ ي ض ا ما ذكره ابن القيم نعم من قال ذلك ابن القيم في مفتاح دار ا ل س ع ا د ة لا تغيره الفتن ولو كانت عدد موج البحر ثابت ثقيل ليس عنده تسرع ولا عنفوان ل أ ن ه يفهم أ ن كلمته ستطير في الافاق فلا بد أ ن يكون ثقيلا في الكلام ليس خفيفا ل أ ن كلامه موجود بميزان الشريعه ة يبا ي لا ت غ ر الفتن ولو كانت عدد موج البحر ولو موج عدد يذهب أ ق و ا م ويجيء اقوام و أ ف ك ا ر ج ل ي ل ة و أ ف ك ا ر ق د ي م ة وهو ثابت راسخ ل أ ن ه أ خ ذ العلم بيقين ليس عنده شك ولا ظن فهو ثابت راسخ على ما هو عليه والثالث ها نعم س ل ف ي ة طيب ها نعم أ ن يشهد له علماء عصره بالعلم قال ا ل إ م ا م مالك رحمه الله ما جلست للناس إ ل ا بعدما شهد لي سبعون عالما وفي ر و ا ي ة سبعون معتما أ ن ي أ ه ل لذلك يعني يعرف ج ذ و ر زي ما بيقول سام الآن جذور من شيوخه والمقصود بالتشيخ أ ن ه درس أ م ا لو قيل شيخي الشيخ ا ن باز نقول له كيف شارك الشيخ نباز يقول له الله كنت في س ن ة كذا س ن ة تسعين كنت ب ق حج والشيخ نباز اجتمعت معه في مخيم في الحج وتغديت مع الشيخ كمان وبالأمار الشيخ البصر هل يصح أن نقول هو فهو وتجلس البصر نباز يكذب نباز كذاب تنبذ الشيخ هذا هذا الشيخ قال ضليل هل تلميذ للشيخ هذا يكذب على الشيخ قال هو تلميذ أن أن أنت تتعنم ركبتيك يصف إن أن تثني و ت ق و ل أ ن ه ي ت كتاب كذا في مكان كذا في س ن ة كذا اصول السنه ة لما ق ر أ القارئ في أ و ل مجلس قال في س ن ة كذا بتنيس م في مكان في سنة كذا ومكان كذا هذا هو العلم لكن لما نقول لك أ ن ت بقيتك شيخ صحيح ورئيس الجماع وريك ا مليون ولا ث ل ا ث ة مليون ولا خ م س ة ولا عشره مليون م ب ت أ ر مليون ب ا إ ش ا ا ر ة ب ل ل ت تجيبهم تمشيهم ب ت ل ف و ن ت ق د ي ه م الميدان و ب تمشهم ف و ن ت ي الميدان عشره مليون عشر مليون واحد و لما نقول لك يا ف ض ي ل ة الشيخ انت من شيوخك تقول شيوخي انا درست كتب العلماء هذا ليس هذا ف ل ط هذا عليه ان ي ب د أ من جديد نقول له ا ب د أ ا ث ن ى ركبتيك انت طالب لابد ان ت ب د أ من جديد لماذا لان السلف قالوا لا ت أ خ ذ العلم من صحفي يعني من درس العلم من الصحف والكتب ولا ا ل ق ر آ ن من مصحفي يعني الذي درس ا ل ق ر آ ن من المصحف دون تلقيه على ا ل ش ي خ حد يقول ل ي طب كل الشيوخ بتوعنا كده يقول لي لك قل اجتاحوا هذا كلام السلف اجيب لك من ي ن من اين اتي لك اذا كان عن السلف غير ذلك يتفضل ا قل هل وجدنا في ت ر ج م ة عالم من علماء ا ل ا م ة يوما ما او في كتاب ما انه نبت هكذا بلا شيخ هل يوجد هل ق ر أ منكم احد في ت ر ج م ة ت ه ذ ي ب ا ل ت ه ذ ي ب ا ل ت ه ذ ي ب ل ل م ز ي ت ه ذ ي ب ه للذهبي تقريبه للذهبي او غيرها من كتب التراجم هل وجدنا عالم هكذا خرج وحده بلا شيخ هل يوجد او تقول لك الشيخ تقول يقول يقول انت درست درست لك على لك الحمد لله أنا درست على مين يقول لك مين مين انا درس على طيب الشيخ مين يقول لك الشيخ ق ل ي ما تقولش اسمي طيب بلاش اسم الشيخ طيب الكتاب د ر ا س ت كتاب ايه قل لك قال لي برضه مد... لا تذكر ك اسمي اسم الكتاب يعني الشيخ مجهول والكتاب مجهول و أ ن ت ايضا مجهول هل هذه د ر ا س ة يقول لك ع ش ا ن الامن ولا ع ش ا ن يبقى اسمه ح ر ك ي هو مثلا اسم محمد يقول نفسه ا س م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لا لما جاءت ا ل ف ت ن ة قالوا سموا لنا رجالكم يعني علماءكم الذين مش انت مشهور مش بس مين شيوخك اصلك ايه عشان نعرف انت مين, عشان نعرف انت مين؟ حتى اذا ما وقع الانسان في ب د ع ة يقع الحكم عليه بنا ء على اصله فهذا امر مهم جدا ا ت ت ل م ذ على ايدي العلماء على ا ي د العلماء إ ذ ا لم يتيسر له فطلاب من درس ل أ ن أ ع ل م الناس بالعالم اذا وجدت شرحا أ ف ض ل شروح هذا الكتاب شرح من شرح مؤلفه نفسه ل أ ن صاحب البيت أ د ر ى بما فيه ف إ ن لم تجد لهذا الشيخ شرحا على كتابه ف أ ف ض ل شرح له شرح تلميذه ل أ ن ه أ د ر ى الناس بكلام الشيخ لان شخصا قال الشيخ الباز يرى وقوع الطلاق في الحيض يمين يمين كاذب. وهكذا هذا هو ت ا ل م ت مرات بعدم ل ا م تعرف كلام العلماء الذين ا ل قديم درس م ك هذا فيه ك هو تلمذ هذا هو تلمذ ت الحقيقي لذلك هذه م س أ ل ة م ه م ة جدا ترى ا ل آ ن على القنوات وعلى الشاشات وعلى المواقع فلان من شيوخ الشيخ ابن باز إ ز ا ي اجتمع الشيخ في مخيم في الحج وتقدم معه و س أ ل ه سؤال هذا ليس ت ل م ت ل م ث و إ ل ا كل من حضر في الحج مع ابن باز ابو تلمس ابن باز اللي ر أ و ه كله ا ب تلمذ إ ب ا ما شاء الله ا ل أ م ه امتلات طلاب ا ع ل م ن ع م ه ا ل ت ع ا ل اختلاف تنوع بين السلف في التفسير ب و ل ي ن ا ك ث ل ف التفسير ا ل ي س اختلاف ت ل ا ض ا د ل اختلاف تنوع وهذا الاختلاف يكون في فهم النصوص ومثل ه العلماء كشاطب ا ل رحمه الله صاحب ا ل ا ت ص ا م بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قضي أ ص ح ا ب ه يوما لا يصلين احد منكم العصر إ ل ا في بني ق ر ي ض ة ف أ د ر ك ت ه م ص ل ا ة العصر في الطريق فبعضهم صلى في الطريق وبعضهم لم يصل ي إ ل ا بعد ما فات الوقت لما وصل إ ل ى إ ل ى بني قريطه فلما ذهبوا للنبي عليه السلام أ ق ر كلا منهم وسكت ل أ ن هذا هو فهمهم للنص اجتهدوا ففهموا ذلك ولم ينكر على أ ح د لا هذا ولا هذا و أ م ا اختلاف التضاد فهو المذكور في قول الله جل وعلا ولكن اختلفوا فمنهم من آ م ن ومنهم من كفر ومن اختلاف التنوع أ ي ض ا إ ذ ا ورد في ا ل م س أ ل ة أ ك ث ر من ك ي ف ي ة ك أ د ع ي ة الاستفتاح ورد فيها صيغ حديث أ ب ي ه ر ي ر ة اللهم بعد ب ي ن ه وبين خطاياي في الصحيحين حديث عمر عند مسلم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك حديث علي في الصحيح وجهت و ج ه ة السمات و ر ض ح ن ي ف ة أ و غير ذلك أ و التشهدات ا ل ص ل ا ة على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ا ل ص ل ا ة ورد فيها خمس ص ي م ب أ ي ه ا قراءه تجزئك وكذلك أ و ج ه القراءات ب أ ي ه ا ق ر ا ء ت قراءتك صحيحه طالما أ ن ه ا م ت و ا ث ر ه وهكذا هذا من اختلاف التنوع نعم الذي لا ينكر فيه أ ح د على أ ح د نعم ي ع وكل واحد منه ع ل ى المراد ب ع ب ا ر ة غير عباره صاحبه تدل على م ع ن ى ا ل م س م ى غير المعنى الاخر مع اتحاد المسمى بمنزله ا ل أ س م ا ء ا ل م ت ك ا ف ئ ة التي بين المترادفه و ا ل م ت ك ي ف ة كما قيل باسم السيف الصارم والمهندي وذلك مثل اسماء الله الحسنى و أ س م ا ء رسوله صلى الله عليه وسلم وسنه ن فان اسماء الله ك ه ا تدل على م س ت ن د فان اسماء الله كلها تدل على مستنى واحد فاعرف كلها لسه دس الله بالاجر الروميه الحمد ا لله ب ا توكيد نعم توكيد ايه ها أ ي لكن كل ولا جزء ولا توكيد كل نعم ل أ ن كل من أ ل ف ا ظ الشمول العموم نعم فانه ي ن ز م م ه كما قال تعالى ا ر ت الله قوله الرحمن لما تدعو فله ا س م ا ء الحسنى وكل اسم من اسمائه يدل على الذات ا ل م س م ى وعلى الصفه التي و ا ل ب ن ا ه ا الاسم العليم يدل على الذات والعلم والقدير يدل على الذات و ا ل ق د ر ة والرحيم يدل على الذات و ر ح م ة ومن اكرم ذلك أ س م ا ئ ه على صفاته ممن يدعي الطاهر فقوله من جنس قول ولاه ا ب ا ط ن ي ة ا ل ق ر ا م ط ة الذين يقولون هنا ابن تيميه رحمه الله حن الى مقارعه اهل البدع وما أ ك ث ر ما يحن شيخ ا ل إ س ل ا م إ ل ى رد قول اهل الباطل واهل البدع فهو فارس الميدان في هذا المجال رحمه الله فهنا ابن تيميه يتكلم عن من في قوله ومن انكر دلائل اسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر يقصد من ابن تيميه هنا لا يقول ومن انكر دلاله اسمائه أ ح س ن ت من ا ل ل ي قال ح م ز ة لله ي دركه ح م ز ة نعم يقصد هنا ا ب ن ت ي م ي من ا ل م ع ت ز ل ة ل أ ن ا ل م ع ت ز ل ة أ ث ب ت ا ل أ س م ا ء بلا صفات أ س م ا ء مجرده عن المعاني والحقائق والصفات وهذا باطل وقالوا ا ل أ س م ا ء مجرد اعلام بلا أ و ص ا ف فيقولون سميع بلا س م وبصير بلا بصر وهم أ ي ض ا ينفون العله والاسبح وهذا باطل نعم وهناك سبستايه من ا ل ف ل ا س ف ة يثبتون النقيضين هؤلاء ينكرون ا ل ن ق ض ي ن وهؤلاء يثبتون ا ل ن ق ض ي ن فيقولون هو قائم قاعد كيف قائم قاعد هل يمكن أ ن يكون الانسان في نفس الوقت ونفس الشخص والذات ق ا ئ م ة ق ا ع د ة في وقت واحد وال واحد وذات و ا ح د ة لا يمكن أ ب د ا نعم فإن بالضائمين يؤيرون أولئك لا أخار اسمهم هو, هو, هو معهم علم مع كان ل مع ا ي دعواه ن من في أ س ء القصة صفات ا من ت فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه فالقلوب خطاه ووافقا لولاه الباطنيه في ذلك وليس هذا موضوع بذلك نعم والباطنيه من الرافضه وبعض فرقه ا ل ص و ف ي ة الذين زكاهم بعض الناس ويقول ا ل ص و ف ي ة ناس طيبين يا ج م ا ع ة هم عايزين الحق و ي أ ت ي عند المداخل يقول لا بد أ ن نحذر منهم أ ن هذه ف ر ق ة ج د ي د ة تبع, تبع ربيع المدخله ي ك ذ ا ي ق و ل و أ م ا ا ل ص و ف ي ة ناس طيبين هم بس جهال بالحق ناس طيبين يذهبوا عند القبور ي ن ظ ر و ا لها ويذبحوا لها ويستغيثوا بها وهم طيبون والحمد لله فسبحان الله شيء عجيب شيء عجيب جدا ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله ف ا ل ب ا ط ن ي ة عندهم في تفسير ا ل ق ر آ ن ت ف س ي ر ا تفسير باطن وهذا لا يعلمه إ ل ا أ ئ م ة ا ل ص و ف ي ة و ا ل ب ا ط ن ي ة أ و ا ل ر ا ف ض ة وتفسير ظاهر هذا للمساكين من العلماء بل و ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين والعياذ بالله يعني الصحابه والمساكين لهم التفسير الظاهر أ م ا أ ئ م ة ا ل ر ا ف ض ة فعندهم التفسير البطن ففي قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت قالوا يعنى بالبيت قبور ا ل أ ئ م ة ويقولون في ا ل ص ل ا ة في كل ا ل أ و ا م ر التي في ا ل ص ل ا ة ا ل ص ل ا ة ل أ ئ م ت ه م والحج قصد أ ض ر ح ة ومقامات أ ئ م ت ه م والعياذ بالله ويسمون هذا و التفسير الحقيقي الباطني الذي لا يفهمه ل ل ع ل م ا ء ولا ا ل ص ح ا ب ة ولا ا ل ت ا ب ع ن إ ن م ا ي ع ر ف فقط أ ئ م ة ا ل ر ا ف ض ة والصوفيه ويرب الناس عليه و يعني ر ب الناس ل ي ي ه ع حتى قولت ابن حلاه العبد عفوا ابن قولت رب محيدين و ق عربي قوله العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من مكلف ان قلت عبد فذاك رب وان قلت رب فانا يكلفي وقول ما في الجبه الا الله انت هو وهو انت يقولون اه كلا ابن عربي محيدين صحيح ويقصد أ ن ك لو عبدت الله امتزجت فيك الرعب ا ل إ ل ه ي ة والعياذ بالله وهذا باطل كيف ذلك والعياذ بالله النظريه ع ن د ه ا تسمى ن ظ ر ي ة الحلول الاتحاد أ ن الله يحل في كل ا ل أ ج س ا م حتى في أ ر ا ض ي المخلوقات حتى قال هذا الخبيث اللعين محي الدين ا ل عربي قال وما الكلب والخنزير إ ل ا إ ل ى هنا وما الرب إ ل ا راهب في ك ن ي س ت ه ونهدي هذا البيت ل إ م ا م ا ل ص و ف ي ة لمن قال إ خ و ا ن ن ا ا ل ص و ف ي ة ناس طيبين نهديه له فهذا أ خ و ك الطيب يقول وما الكلب والخنزير إ ل ا إ ل ى هنا وما الرب إ ل ا راهب في كنيستي فهل ستقول يا ف ض ي ل ة الشيخ بعد ذلك إ ن ه رجل طيب إ ن قلت ذلك ف أ ن ت مجنون ولا شك و أ ف ض ل مكان توضع فيه هو سرير على مستشفى ا ل ع ب ا س ي ة في مستشفى ا ل ع ب ا س ي ة مستشفى المجانين والعياذ بالله كيف يقال ذلك كيف يقال ذلك والعياذ بالله هذا د ي ن يدان الله سبحانه وتعالى به ويعبد الله جل وعلا به على رجل يقول ما الكلب والخنزير إ ل ا إ ل ه ن ا وما الرب إ ل ا راهب في كنيستي يقال طيب هكذا تنقلب ا ل م و ا ز ن عند الفتن والعياذ بالله نسال الله ا ل س ل ا م ة و ا ل ع ا ف ي ة ويدعي ا ل ت ث م ذ على أ يد العلماء لما كان في بلاد الحرمين يوما ما وطرد لما كان يقرا على الجن وطرد من هناك <تصفيق> نعم انتهى طيب نقف على من أ و ل وكل اسم و إ ن م ا المقصود نعم السلام عليكم لا و انا اذكركم يليق بهذه ا ل م ن ا س ب ة أن غ د ان إ شاء الله تاسعا و عاشرا و غدا ا ل ج م ع ة و السبت اذكركم بصيام هذين اليومين في ا ل م س ت ق ا ل أ ح ت س ب عن صوم يوم ا ل عاشراء احتسب على الله أ ن ه يكفر الذنوب س ن ة م ا ض ي ة والنبي عليه السلام قال لئن بقيت إ ل ى قابل لاصومن التاسع و ا ل ع ش ر فسن هذه ا ل س ن ة بقوله و إ ن لم يفعلها بعمله ل أ ن ه لم ي أ ت ي العام القابل إ ل ا و قد صلى الله عليه وسلم. ويوم عاشوراء نجى الله عز وجل فيه موسى من فرعون فهذا اليوم يسن صيام يوم التاسع ويوم العاشر ء عشراء ابن القيم في الزاد زاد المعاد يرى جواز صيام يوما قبل ولكن الأظهر بالنسبة لي أن هذا الحديث صيام يوما بعد ضعيف. لا صح. الذي صح النبي السلام صيام يوما ويوما صيام يوما, قبله ويوم بعد. صيام يوماً قبله مع يوم يعني التاسع ا قبل وبل بعد قبله بعد قبله ولكن أن عن يعني لي عليه ل في يرى ضعيف يوم مع ع و صح صح ومن لم يمكن من صيام الغد ا ل ج م ع ة فانه يصوم يوم العاشر نعم